نحن الانصار نحن نحن الانصار انصار لله نحن الانصار انصار لله للجهاد مضينا للجهاد مضينا <مؤس> لنيل الشهادة أنصار لله لضرب السعادة أنصار لله لنيل الشهادة أنصار لله لضرب السعادة أنصار لله هنحن الأنصار أنصار لله هنحن الأنصار أنصار لله للجهاد مضينا هنحن الأنصار للربط أتينا هنحن الأنصار للجهاد مضينا هنحن لنصار للربط أتينا هنحن لنصار لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله هنحن لنصار أنصار لله هنحن لنصار أنصار لله اتينا جموعا لنحمي الجباه وارتضينا جهادا ليفنى الطغى لنحمي وارتضينا جهادا لنحمي وارتضينا جهادا اتينا جموعا لنحن الجباه وارتضينا جهادا ليفنى الطغى لنيل الشهاده انصار لله لدرب السعاده انصار لله لنيل الشهادة انصار لله لدرب السعادة أنصار لله ها الأنصار الانصار لله انصار لله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 جهادي عظيم الديننا قد سما لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله هنحن الأنصى أنصار لله هنحن الأنصى أنصار لله للجهاد مضينا هنحن الأنصى للربط اتينا فنحن للانصار للجهاد مضينا فنحن للانصار للربط اتينا فنحن للانصار لنيل الشهاده انصار لله لدرب السعاده انصار لله لنيل الشهاده انصار لله لدرب السعاده انصار لله فنحن للانصار انصار لله ا نحن الانصار أنصار لله راية النصر تعلو ترتقي وتسود بثبات وتسمو في طريق الخلود راية النصر تعلو ترتقي وتسود بثبات وتسمو في طريق الخلود راية النصر تعلو ترتقي بثبات وتسمو في طريق الخلود راية النصر تعلو ترتقي بثبات وتسمو في طريق Wees de heer van de wereld. Wees de heer van de wereld. Wees de انصار لله anyway, في سبيل الاله سوف نبقى الجنود عند زحف الابه ركبنا, ركبنا في صعود في سبيل الاله سوف نبقى الجنود عند زحف ركبنا في صعود في سبيل الإله سوف نبقى الجنود عند زحف ركبنا في صعود في سبيل سوف نبقى الجنود عند زحف في سعود لنيل الشهاده انصار لله لدرب السعاده انصار لله لنيل الشهاده انصار لله لدرب السعاده انصار لله نحن ننصار انصار لله نحن ننصار انصار لله للجهاد مضينا نحن ننصار للربطئتينا نحن الانصار للجهاد مضينا نحن نحن الانصار لنيل الشهادة انصار لله لضرب السعادة أنصار لله لنيل الشهادة انصار لله لضرب السعادة لله انصار لله هنا نحن أنصار لله هنحن انصار الله